لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وَلَهُمْ عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت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 وَمَا كَانَ لنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إنا كَذَلِكَ نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين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 اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَنَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاضَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُنُونَ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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون وَلَدَ الله وانهم لكاذبون اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون املكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صدقين وجعلوا بينه وبين الجنه سبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال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 فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نَزَلَ بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون